119. If the Lord was to ask Allah, then وَهُوَ is the grace of Allah, and He is the Holy Spirit. 110. And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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين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 وليسألنا يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأَجِئنَهُ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 لا ننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاء رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ قَلَّ طَالَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٱتْلُ مَآ أُوحِىٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ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 وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد, وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولا اولاء اجل مسمى لا العذاب ولا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 يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة فإياي فاعبدون كل نفس دائقه الموت ثم إلينا ترجعون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 فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 اسَبِ يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين